بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولتوفي أطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما